بوك تو بيتنا عسد خمسة عشر خمسة عشر الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية ياس إمام إدنا ياقودا معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. ياس امام إذن كيوي إذن زبينة ث. معي حبة كيوي وشماما. معي حبة كيوي وشماما. ياس إمام إذن برتقالة إذن غريب معي برتقالة. وحبة غريب فروت. معي برتقالة وحبة غريب فروت. ياس إمام إدنا يابلكو إدنا مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. ياس بانانا معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. يا سبرغم أبشنا أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أكل قطعة توست. انا اكل قطعه توست ياس يادم توست سو بوتر انا اكل قطعه توست مع زبده انا اكل قطعه توست مع زبده ياس يادم توست سو بوتر اي مارمالاد انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى أنا أأكل قطعة توست مع زبدة ومربع. ياس يادم سيندويش أنا أكل سندويش أنا أأكل سندويش ياس يادم سندويش سو مارغارين أنا أكل سندويش بالمارغارين أنا أأكل ساندويتش بالمرجرين. ياس يادم سندويش سو مرجرين إي دومات. أنا آكل سندويش بالمرجرين والطماطم. أنا أأكل ساندويتش بالمرجرين والطماطم. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. نترى نحتاج إلى سمك وستيك نحتاج إلى سمك وستيك نترى با بيتزا إش باجيتي. نحتاج بيتزا نحتاج إلى بيتزا.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 Натеж или е жезар уатаматем лишориба. Каде има супермаркет? Е супермаркет? на супермаркет? За текстовите и книгите посетете ја страната дуплове дуплове дуплове Б 2.d.